بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب تبت يدا أبي لهب وتب ما أغن عنه ماله وما كسب لا أهله عنه رهو وما كثر. لا يصلان ذات لهب. لا يصلان ذات لهب. في جيدها حزن من مسد